وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فانا لله ولا حول ولا قوة إلا بالله كان لقلب أعيش به ضاع مني في تقلبه ربي فاردده علي فقد عيل صبري في تطلبه كان لي قلب اعيش به ضاع مني في تقلبه ربي فاردده علي فقد عيل صبري في تطلبه وأغث ما دام بي رمق يا غياث المستغيث به واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب هما شيئان هما شيئان قلبك ووقتك قلبك ووقتك فإذا أهملت قلبك وضيعت وقتك خسرت صفقتك إذا أهملت قلبك وضيعت وقتك خسرت صفقتك فيأسف على عمر تقضى ولم أكسب به إلا الذنوب وأحذر أن يعاجلني ممات يشيب هول مطلعه المشيبة ويا حذراه من حشر ونشر بيوم يجعل الولد نشيبة ويا خجله من قبح اكتسابه إذا ويا خجله من قبح اكتسابه ويا خجله من قبح اكتسابه إذا زفرت وأقلقت القلوبا فهو البخاري من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الخميصه تعيس وانتكس وإذا شيك فلن تخش إن أعطي رضي وان لم يعطى سخط تعيس وانتكس واذا شيك فلن تقش طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله اشعث رأسه مغبرة قدماه ان كان في الساقه كان في الساقه او كان في السقايه كان في السقايه ان استازن لم يؤذن له وان شفع لم يشفع اما الحديث فمعروف كلنا يحفظه لكن موطن التامل الذي ربما لم ينتبه اليه كثير من الناس هو هذا الربط الذي ربطه النبي صلى الله عليه وسلم بين العبدين وهذا الانتقال السريع حتى انه لا ينتقل دون رابط ولا بحرف الجر تعس عبد الدينار والدرهم والخميصه طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبين لنا أن هناك مسلكين للإنسان لا ثالث لهما إما أن يعمل للدنيا وإما أن يعمل للآخرة إما أن تكون الدنيا همه وإما أن تكون الآخرة همه تعس عبد الدينار والدرهم والخميصه ان اعطي رضي وان لم يعطى سخط تعس وانتكس واذا شيك فلن تقش انه عبد الدنيا انه عبد الوظيفه انه عبد المامور انه عبد المال انه عبد التجاره والدكان إنه عبد السيجارة عبد المرأة عبد الكرة تعس دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتعاسة والشقاء دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالانتكاس لا يزال ينتكس نكسة بعد نكسة دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يجد من يعينه في عثرته بحيث إذا شيك إذا دخلت في رجله شوكه وهذا أدنى ما يكون من انتكاسة فلن تقش فلا وجد من يأخذها منهم طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه في سبيل الله اشعث راسه مغبره قدماه ان كان في الحراسه كان في الحراسه او كان في الساقه كان في الساقه اذا استاذن لم يؤذن له واذا شفع لم يشفع هذه الصوره الثانيه رجل واضح الهدف مرتب الاولويات يعرف من أين وإلى أين إنه يتنعم في الدنيا قبل الآخرة طوبى له الخير الكثير دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك طوبى شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها مئة عام منها من أكمامها ثياب أهل الجنة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحه آخذ بعنان فرسه في سبيل الله ماض في سبيله آخذ بعنان فرسه على هذا الشرط والقيد في سبيل الله لا يهمه الرسوم ولا يهمه الأشكال ولا يشغله أن يكون عظيما في الناس بل إن كان في الحراسة كان في الحراسة او كان في الساقه كان في الساقه رجل متواضع لا يعنيه نظره الناس ولا تقديم الناس بل اذا استاذن لم يؤذن له واذا شفع لم يشفع حسبه ان الله عرفه طوبى لعبد اخذ بعنان فرسه في سبيل الله صفقه رابحه وصفقه خاسره يجمع بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلاغة عجيبة قل من ينتبه إليها فإنك ربما مر عليك الحديث وتقول ما علاقة صدر الحديث باخره إنها هذه هي العلاقة إنها منهج كيف يكون العبد مرتبطا بالدنيا وكيف يأول أمره أو يكون مرتبطا بالآخرة وكيف يصير أمره هما امران لا يجتمعان من العسير بل من المتعذر ان يجتمعا اجتماع الدنيا والاخره من طلب دنياه اضر باخرته ولا بد ومن طلب اخرته اضر بدنياه ولا بد هما كالمشرق والمغرب كما قال بعض السلف اذا اقتربت من احدهما ابتعدت من الاخر ولا بد هما ككفتي الميزان اذا ثقلت احداهما طاشت الاخرى ولا بد هما كرجل عنده ضرتان ان ارض احداهما سخطت الاخرى ولا بد فكيف يتم لك المرتقى والحاله هذه ان اجتماع الدنيا والاخره امر عسير لكن القدوة في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تواترت أحاديثه في بيان هذا المعنى معنى أن الانشغال بالدنيا شؤم وكرب وضياع وآلام وحسرات في الدنيا قبل الآخرة ومعنى أن الانشغال بالآخرة لذة وسعادة وتوفيق وهداية وراحة في الدنيا قبل الآخرة أما القضية الأولى فهي متواترة في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كنت في الجماعة الذين مروا مع النبي صلى الله عليه وسلم على سخلة ألقاها أهلها في الطريق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أترون هذه السخلة هانت على أهلها والسخلة الشاة الصغيرة الميتة الشاة الصغيرة ماتت فألقاها أهلها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه السخلة هانت على أهلها قلنا يا رسول الله من هوانها ألقواها قال فالدنيا اهون على الله من هذه على اهلها وان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضه ما سقى كافرا منها شربه ماء ويقول الدنيا ملعونه ملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه وعالما او متعلما وكلها في الترمذي بسند صحيح وعند غيره ايضا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الاخره الا كمثل ما يضع احدكم اصبعه في اليم فلينظر بما يرجع والنصوص في هذا كثيره معلومه في الوقت الذي لو تاملته منزله الاخره في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فحسبك حسبك ان تسمع قوله بابي هو وامي في الصحيح موضع صوت احدكم خير من الدنيا وما فيها موضع صوت في الجنة، موضع صوت في الجنة. هذا على اتساع الجنة، لكن موضع صوت فيها خير من الدنيا وما فيها. فإذا ذهبت تتأمل مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى وجه ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن أين يكون هذا وكيف لله هذه المعاني إذا تأملت قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يتعلق بوصف هذه الجنة إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعها إذا تأملت حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنة ونسائها وحورها أو عن أشجارها وأنهارها أو حديث القرآن عن ذلك طال بك المقام واستروحت واشتقت إلى هذا المعنى لكن عادت المشكلة جذعه كيف نجمع بين الدنيا والآخرة وكيف تكون مساحة الدنيا في حياتنا بدل أن تضيع قلوبنا فلا نجدها ثم نموت على ذلك وكيف تكون مساحة الآخرة على النحو المطلوب لا بد أن ترجعها إلى الأسوة التي ذكر الله لنا وعين الله لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وإلى الجيل النموذج الذي رباه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجيل الذي فتح الدنيا للآخرة الجيل الذي كسب الدنيا والآخرة ساده الدنيا وساده الآخرة كيف تم لهم ذلك؟ تم لهم ذلك لأن مساحة الآخرة كانت أعظم في نفوسهم ولأن ملاحظة الآخرة كانت هي الأصل لأن ذلك يراد لذاته وأما الدنيا فلا تراد لذاتها تأملت في, في مسائل الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم فوجدت عامتها متعلقا بالآخرة تأملت في سؤالات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجدتهم سألوه مئات الأسئلة لو تتبعت ذلك في دووين السنة ووجدت جماهير هذه الأسئلة إنما تتعلق بطلب الآخرة ابتداء من قول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم أي الناس خير ولا أذكر ولا أنقل أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم طلبا للاختصار لكن انظر أي الناس خير أي الأعمال أحب إلى الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك إن شرائع الإسلام كسرت علينا فباب نتمسك به جامع كل هذه أسئلة مختلفة لأقوام مختلفين يا رسول الله أفي الجنة خيل أفي الجنة إبل سأله رجل أو سألوه يا رسول الله هل نرى ربنا في الجنة قال انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ليله البدر اترون هذه الشمس هل تضامون في رؤيتها فانكم ترون ربكم عيانا سالوه عن كل شيء متعلق بالاخره بل ذهب كثير منهم الى ابعد من هذا فذكروا تفاصيل تدل على عظم هذه القضيه في نفوسهم قال انس والحديث في الترمذي قلت يا رسول الله اشفع لي غدا في القيامه قال اني فاعل قال اين اطلبك قال اطلبني عند الصراط قال فان لم اجدك قال اطلبني عند الميزان قال فان لم اجدك هنالك قال اطلبني عند الحوض فاني لا اغادر هذه المواطن الثلاث اي رجل هذا الذي يسال الشفاعه فاذا اجيب اليها جعل يسال عن مكانها اين اطلبه فاذا قال عند الصراط قال فان لم اجدك عند الميزان فان لم اجدك عند الحوض ان قضيه الاخره تشغل هذه القلوب سالوه بابي هو وامي صلى الله عليه واله وسلم مئات الاسئله كلها تدور حول معاني الاخره ومن عجب انه ربما كان يسالهم بابي هو وامي بالمؤمنين رؤوف الرحيم قد راى ما هم فيه من جوع ومخمصه كان اذا اتاه شيء من الدنيا وراهم حوله سالهم ان يسلوه لأنهم لا يسالون دنيا فكان يعرض عليهم عسى ان يطلب احدهم بلغته قال لربيعة الاسلمي سلني قال اسالك مرافقتك في الجنة قال أو غير ذلك قال لا يا رسول الله هو ذلك والرجل بحاجة إلى أن يطعم ربما لم يتغدى ولم يفطر سأل أباه ريرة يوما ألا تسألني من هذا المال الذي يسأل أصحابه قال أسألك أن تعلمني قال أسألك أن تعلمني قال فبسط رداءك فبسطته فدع لي فما نسيت كلمة يوما جاءه رجل اعرابي اسلم وهاجر وغنم المسلمون فوزعت الغنائم فجاء لهذا الرجل بقسمه وحظه فاخذه وجاء وهو ينظر متعجبا الى النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا رسول الله قال حظك من المغنم قال يا رسول الله ما على هذا تبعتك إنما تبعتك على أن يدخل سهم منها هنا ويخرج منها هنا فأدخل الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أفلح إن صدق فجئ به مقتولا على الحالة التي قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم اهو هو قالوا يا رسول الله هو هو قال صدق الله فصدقه الله بل إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعدون مجرد لانشغال بالدنيا نوع انشغال يعدونه فتنه ويعدونه نفاقا ويعدونه بليه من اعظم البلايا مر حنظله يوما في طريقه على ابي بكر فقال يا ابا بكر نافق حنظله والرجل يبكي وابو بكر يعلم منزله حنظله قال وما ذاك قال إنا نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن القيامة كأنها رأي عين فإذا رجعنا إلى بيوتنا عافسنا الأزواج والضيعات نسينا كثيرا قال أبو بكر إن كان كما تقول فكلنا كذلك فاخذه بالمشكلة المشتركة وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال حنزلة يا رسول الله نافق حنزلة قال وماذاك فعرض عليه الإشكال فقال يا حنزلة لو أنكم تكونون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات ولكن يا حنزلة ساعة وساعة مرة أخرى جاء أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إنا إذا كنا معك كأن من أهل الآخرة ولست من اهل الدنيا وجعل يشتكي مثل شكوى حنظله ويجيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الجواب بل كانوا اذا ذكروا الدنيا لا يذكرونها الا على سبيل طلب النجات منها قال رجل يا رسول الله من نجا من نجاة يعني من كربات الدنيا ومن فتنة الدنيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك إن ميزان الدنيا والآخرة عند أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان ميزانا معتدلا وأصل ذلك أنهم حرصوا. لكي يجعلوه معتدلا على سلامه قلوبهم حرص اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على سلامه قلوبهم وهذا الذي بلغوا به فلا بد من معرفه القلب ولا بد من معرفه الدنيا ولا بد من معرفه الاخره حتى اذا دخلت بينهما حافظت على قلبك ويا للعجب إن الرجل منا يضيع منه الدرهم فيبقى يومه يقول انا لله ضاع درهم ويضيع قلبه فلا يقول يوما ضاع قلبي ان القلب هو محل نظر الله عز وجل الى العبد ان الله لا ينظر الى صوركم واجسادكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم قال الفضيل رحمه الله انما يريد الله منك قلبك ان القلب إن القلب يتقلب من طبيعه القلب انه يتقلب ما سمي القلب الا من تقلبه فاحذر على القلب من قلب وتحويل واذا كان الامر كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سبق المغفره يسال الله تعالى اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينه إن القلب شأنه خطير عظيم عند الله سبحانه وتعالى لا يكاد ينتفع العبد يوم القيامة إلا إذا سلم له قلبه إن القلب محل عرض الفتن تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكتت في قلبه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت في قلبه نكتة بيضاء إن القلب هو الذي عليه مدار الأمر غدا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم إذا عرفت منزلة هذا القلب وعرفت خطورة هذه الدنيا وعرفت منزلة الآخرة وعرفت كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج أمر الدنيا والآخرة وكيف كان أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ينشغلون بهذا الأمر بحيث يحدث هذا التوازن السعيد في حياتهم عرفت الصورتين التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بلاغة لا يتصور مثلها في هذه الحياة الدنيا تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الخميصه إن أعطي رضي وان لم يعت سخف تعيس وانتكس وإذا شيك فلن تقش طوبى لعبد الآخذ بعنان فرسه في سبيل الله إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في السقاية كان في السقاية إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد لله الذي اعظم علينا المنه بالاسلام والسنه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهاده عبد مقر بربوبيته معتقد بوحدانيته موقن بان لا حاكميه الا له والا تشريع الا منه واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن تبع هداه الى يوم الدين ثم اما بعد فقد روى الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال مر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد به وبامه كما في روايه ابي داود ونحن نصلح خصا لنا فقال ما هذا قلنا يا رسول يا رسول الله خص لنا وها فنحن نعالجه والخص البيت قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أرى إلا أن الأمر أعجل من ذلك ما أرى إلا أن الأمر أعجل من ذلك وفي الترمذي أيضا من حديث ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تتخذ الضيعة والضيعة أي العقار فإني أخاف عليكم الفتنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحيح قال إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال وهذه نصوص قد لا يحسن فهمها بعض الناس فإن بعض الناس يفهم من هذا أنه لا داعي أن نصلح بيوتنا ولا داعي لان يتخذ أحد منا عقارا أو أرضا ولا داعي لأن ينشغل أحدنا بالمال بل لا داعي لإصلاح الدنيا اصلا وربما شوش بهذا بعض العلمانيين والمبغضين والكافرين في طريق الكيد لهذا الدين وما هكذا تفهم احاديث النبي صلى الله عليه واله وسلم وانما فهم اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من مثل هذه الاحاديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو ما ارى الا الا ان الامر اعجل من ذلك لم ينهه عن اصلاح بيته وانما ذكره بالاخره كانه يقول قلبك أولى بأن تجتهد في إصلاحه من بيتك ولا يمنع هذا أن تصلح بيتك فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له بيوت لأزواجه وكان يصلحها وحين قال لا تتخذوا الضيعة أي العقار كان يقصد بحيث لا تشغلكم عن العمل للآخرة بحيث تخرجون من هذا التوازن فحين تحققون هذا التوازن فلا بأس من اتخاذ الضيعات والأراضي والبساتين هذا الذي فهمه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن ثم ملكوا الدنيا وعمروها للآخرة كانت لهم بيوت وكانت لهم أراضي وكانت لهم أطيان وكانت لهم عقارات إن الإسلام يأمر بإصلاح الدنيا وحسبك ما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بحيث لا ترى هذا في شريعة أخرى ولا تراه في ملة أخرى يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإذا استطاع أن يغرسها فليغرسها وفسيلة النخل لا تثمر إلا بعد سنوات والساعة قد قامت فما الحاجة في غرس فسيلة لا ينتفع بها إلا أن يكون التأكيد على عمارة الدنيا لأن المسلمين هم سادة الدنيا كما أنهم سادة الآخرة ولا يرضون ابدا أن ينفردوا بالآخرة وأن يبقى الكافرون لهم السيادة في الدنيا ما فعل هذا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا والله من صار مجيلهم حتى كانوا سادة الدنيا بنوا مجدا واسسوا حضاره واقاموا ملكا والاثار متواتره عن عمر وغير عمر في انهم يأمرون الناس ان يزرعوا وان يجتهدوا وان يعملوا فكيف الجمع إذن بين مثل هذه النصوص التي فيها التحذير من فتنه المال والتي فيها التحذير من ان ينشغل الانسان باصلاح بيت او شراء أو نحو ذلك إن المقصود زم هذه الأشياء إذا لم يكن توازن بين الدنيا والآخرة إذا كانت سببا لأن ينشغل الناس الإنسان بدنياه عن أخرى وهذا هو موطن الزم في الحقيقة الذي يفهم من الحديث المشهور إذا تبايعتم بالعينه وأخذتم أذباب البقر وترقتم الجي ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد تسلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم تسليط الزل ليس لأجل الانشغال بالزرع أو الرعي أو غير ذلك من الأعمال وإنما تسليط الزل بسبب ترك الجهاد في سبيل الله بسبب أن هذه المعاني كانت في قلوب الناس وليست في أيديهم وإلا فإن الانشغال بالدنيا هو الفتنة كل الفتنة إذا عطل عن الآخرة في, في الصحيحه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا في بعض غزواتهم يقصدون فتح القسطنطينية وكان معهم أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه فألقى رجل من المسلمين نفسه في حصون المشركين من الروم فقال الناس مه مه لا إله إلا الله يلقي بنفسه في التهلكة فسمعها أبو أيوب رضي الله عنه فقال إنكم ما فهمتم الآية على وجهها إن هذه الآية نزلت فينا نحن الأنصار لما نصر الله دينه لما نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأظهر دينه قلنا نحن الأنصار هلما فلنصلح دنيانا ونشغل بأموالنا، فأنزل الله تعالى وأنفقوا في سبيل الله، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال أبو أيوب: فالقاء فإلقاء الأيدي إلى التهلكة هو الانشغال بالدنيا وترك الجهاد. هكذا نزل قول الله تعالى، وهكذا أخبر أحد من نزل فيهم هذا القول. في هذا المعنى، واذا فإن الفتنة كل الفتنة أن تكون الدنيا في قلبك، ألا يشغلك إلا الدنيا؟ من كانت الدنيا نيته فرق الله عليه شمله، وزعل فقره بين عينيه. ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له وإلا فاستعمال الدنيا لأجل الآخرة من أعظم القربات لكن لهذا ضوابط أو ما سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان رجل في من كان قبلكم يسير فسمع صوتا في السحاب اسقي حديقة فلان فنزل المطر ورآه نازلا في هذه الحديقة فتعجب الرجل فمر رجل آخر فقال يا عبد الله ما اسمك؟ قال اسمي فلان للاسم الذي سمعه في السماء ثم انتبه الرجل قال يا عبد الله لماذا تسألني عن اسمي قال لاني سمعت صوتا في السحاب يقول اسقي حديقه فلان وذكر اسمك قال أما اذ سألتني فاني أعمد إلى ما يخرج منها فأجعل فأرد فيها ثلثه واكل من ثلثه وأتصدق بثلثه هذا رجل لم يشغله المال لم تشغله الدنيا همه أن يبني لنفسه في الآخرة جعل الدنيا معبرا وليست مستقرا يأخذ من الدنيا ليتصدق على الفقراء ياخذ من الدنيا بنيه اثبات ان المسلمين هم اولى ان يتحكموا في موارد الدنيا حتى لا يظلموا وحتى لا يفتنوا الناس ياخذ من الدنيا وهي في يده ليقول بها هاء وهاء لا ليفتتن بها خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابي ذر يوما فقال يا أبا ذر قال لبيك رسول الله قال إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال بال إلا من قال بالمال هاء وهاء يعني خذ وخذ قال يا أبا ذر قال لبيك يا رسول الله قال ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهبا يمضي علي ثلاث إلا قلت في الناس هاء وهاء يخرجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ضر رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتماع الدنيا بين يديه فليس الشوم في الدنيا من حيث هي الدنيا وإنما نعم المال الصالح للعبد الصالح نعمة الدنيا دارا يشتغل فيها المسلمون بطاعة الله عز وجل ينفقون على الفقراء ويصلحون أحوال الناس ويبذلون في سبيل المعالي يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر يغيثون ملهوفا ويعيدون أخرق ويتصدقون وينفقون ويجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم هذا هو الفهم الذي فهمه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك كنت تراهم سادة الدنيا لما عملوا بشرع الله ولما كانت الدنيا في أيديهم ولم تكن الدنيا في قلوبهم لذلك كانوا كما وصف الله قال تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم ما كان أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم يحزن لفقد دنيا ولا كان يفرح بوجودها هذا هو الضابط لهذا كانت أبوال كثير منهم كثيرة كثيرة وكان هذا لا يشغلهم عن قيام الليل ولا يشغلهم عن صيام النهار ولا يشغلهم عن كثرة ذكر الله كنت تراهم يصفون في الليل على الحال الذي وصف الله سبحانه وتعالى فتجاف جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فإذا مات أحدهم ربما وجدت في تركته ألف ألف وألف ألف ألف لم تفتنوا عن دين الله عز وجل مات الزبير وخلف أموالا ملايين ومات عبد الرحمن بن عوف ومات عثمان بن عفان جماعات حتى من فقراء الصحابة لما اغتنوا بعد أن فتحت الدنيا عليهم لكنهم والله لم يتغيروا كانت الدنيا في أيديهم فأقاموا مجدا وبنوا حضارة وكانوا سادة الدنيا وبقي الناس على هذا ما استقام لهم دينهم وما داموا يعظمون شرع الله سبحانه وتعالى مضى الناس على هذا في أزمنة التابعين في بدايات الدولة الأولى بعد, بعد دولة الراشدين حتى جاء زمان عمر بن عبد العزيز فكان الناس كل همهم أن يجد الرجل أحدا يعطيه زكاة لم يعد أحد يطلب الزكاة ولا يريدها أشبع عمر الناس وأغناهم بطاعة الله سبحانه وتعالى وجاءت أزمنة بعد ذلك ما زالت هناك بقية من هذا التوازن حتى قال هارون الرشيد في قولته المشهورة لسحابة مرت أمطري حيث شئت فسوف يأتيني خراجك لله قوم استخدموا الدنيا في صلاح الآخرة وحينئذ ألوى واجب على أمثالنا في مثل عصرنا الذي نرى فيه صراعا حضاريا مريرا تنتهك فيه حرمات الدين ويستولى فيه على مقدساتهم وتهان فيه رموزهم وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فديناه بآبائنا وأمهاتنا ينال منه ونحن جلوس سامعون إذا كان الأمر كذلك فهذا والله دين في أعناقنا أن نعمل لا لأجل الدنيا لكن نتميز في الدنيا لكي يظهر المسلمون المتميزون أهل الحق أتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذين كانت لهم سيادة الدنيا والآخرة ضاعت منهم سيادة الدنيا لما فقدوا قلوبهم إذا رجعنا قلوبنا وإذا رجعنا ديننا سلط الله عليكم زلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم فبموعود الله وموعود رسوله صلى الله عليه وسلم إذا رجع المسلمون دينهم رجع لهم العز والتمكين بعز عزيز أو بذل زليل يقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا كائن كائن على أيدينا أو على أيدي غيرنا فكل امرئ حسيب نفسه فليتق الله الأغنياء وليتق الله من كان في يده شيء من الدنيا فليعمل فيه محتسبا لوجه الله عز وجل أخرجوا هذه الدنيا من قلوبكم فإنها حسرات فيا حسرات ما إلى رد مثلها سبيل ولو ردت لها التحسر في الوقت الذي يجب أن نعمل فيه بالدنيا على أن تكون في أيدينا لا أن تكون في قلوبنا نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأزل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم أصلح, اللهم أصلح فساد قلوبنا اللهم أصلح فساد قلوبنا اللهم أصلح فساد قلوبنا اللهم أصلح نياتنا اللهم أصلح أزواجنا اللهم أصلح أولادنا اللهم أصلح حكامنا اللهم أصلح نساءنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة